ها <تصفيق> <تصفيق> سوف يمضي بنا مركب للوداع <يستحيث> الخطا والدموع الشراع <علم> لم يزل يستليث المتع انتم اخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطا والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتموا إخوتي خير هذا المتاع آهني يا إخوتي بعضكم لا يرد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاط. آهني يا إخوتي بعضكم لا يرد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاط. دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الوراء الطوفا بالعباد يا اله الورى الطفا بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطاه لم يزل يستلذ المتاع أنتم اخوتي خير هذا المتاع دنيا لا يالها تجري مجرى الساحب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيا لا يالها تجري الساحب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب اخوتي رددوا صوتكم مستطب لسنا, لسنا نرجو سوى دعوه للصحاب سوف يمضي بنا مركب للوتر أنتم إخواتي خير هذا المتاع إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخواتي عهد السماء ان يكون لنا في القريب لقاء اخوتي عاهد الله فوق السماء ان يرى كفاكم, كفاكم ضارعا بالدعاء سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحيث الخطا والدموع الشراع على لم يزل يستلذ المتع أنتم إخوتي خير هذا المتع سوف يمضي بنا مركب للودع يستحيث الخطا والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع انتم اخوتي خير هذا المتاع